م قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد ف خ ر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف ف عليهم من و ق ه م و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إ ل ا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله و ج ت ن ب و ا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشماء لسجدا لله وهم داخرون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 ولكي يؤخرهم إ ل ى اجل مسمى ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب أ ن لهم الحسنى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 رضي رزقهم على ما ملكت أ ي م ا ن ه م فهم فيه سواء افبنعمه الله تجحدون والله جعل لكم من أ ن ف س ك م ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده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 وضرب الله مثلا الرجلين احدهما اب كم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 ويوم نبعثه في كل ا م ة ي ش ه ي د ا علي هم من انفسهم وجينا بك ش ه ي د ا على ه ؤ و ل ا ء ونزلنا عليك الكتابه بين ا ا لكل شيء و هدو و ر ح م ة ه و بشرى للمسلمين ن إ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ق و ة أ ن ك ا ث ا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم ان تكون أ م ة هي أ ر ب ى من أ م ه إ ن م ا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنتي ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إ ن إ ب ر ا ه ي م كان أ م ه قانتا لله حنيفا ولم يك ن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم و آ ت ي ن ا ه في الدنيا حسنه